الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أشمعين أما بعد أيها الأخوة فإننا نحييكم في هذا اللقاء المبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبل أن نبدأ نذكر لكم ملحصا لجواج الإسلام عنه الآن وهو رجل معتكر وموظف و الدوام في الوظائف انما ينتهي في يوم خمسة وعشرين ولا شك ان هذا الذي ارتكب وترك ما يجب عليه من البقاء في الوظيفه لا شك انه مجتهد ولكن الاجتهاد ايها الاخوه اذا لم يكن مبنيا على قواعد شرعيه فانه اجتهاد خاطئ لا قد يثاب الانسان عليه لكونه اجتهد واراد الحق لكن يجب ان يكون اجتهادنا مبنيا على الكتاب والسنه على الشرع فالذي ترك واجب الوظيفة وجاء يعتكد فالذي يهدم مصرا ويبني قصرا لأنه قام بشيء مستحب ولم يقل أحد بوجوبه من المسلمين فإن العلماء مجمعون على أن الاعتكاف لا يجب إنما هو صنف وأما القيام بواجب الوظيفة فإنه داخل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقول وفي قوله واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا فهذا الرجل ترك واجبا لفعلي مستحب وهذا خطأ ولهذا يجب عليه أن يقطع على الاعتكار ويذهب إلى وريفته إذا كان يريد السلامة من الإثم فان بقي في اعتكافه فإنه يكون اعتكاف في زمن مستحق لغيره وقواعد الفقهاء تقضي ان اعتكافه لا يصح في هذه الحال لانه في زمن معصوف او يشبه المعصوف احتلت امه بها على ذلك لاجل ان يعرف الاخوه الحريصون على فعل الخير أنه لا بد من مراعاه القواعد الشرعيه والادله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبنج اجتهادهم على حق فيعبد الله تعالى على بصيرة ونظير هذا من بعض الوجوه فعل بعض الإخوة بعض الإخوة الغيورين الذين يرون انه يجب عليهم الدعوه الى الله عز وجل ان يدعو الخلق الى دين الله ويبصرهم به ولا شك ان الدعوه الى الله سبحانه وتعالى هي مقام الرسل عليهم الصلاه والسلام واتباعهم كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا وما اتبعني ولكن تأمن أيها الشاب المسلم الواعي الداعي إلى الله تأمن قوله على بصيرة فما معنى على بصيرة على بصيرة على فيما يدعو إليه وعلى بصيرة في حال الداعي في حال المدعو وعلى بصيره في كيفيه الدعوه انتبه على بصيره في كم في ثلاثه امور على بصيره فيما يدعو اليه وعلى بصيره في حال الداعي وعلى مدعونا وعلى بصيره في حال وعلى بصيرة في كيفيه الدعوه ارجو جماعة ادعو الى الله على بصيره أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة في ثلاثة أمور فيما فيما أدعو إليه وفي وفي حال المدعو وفي كيفية الدعوة على بصيرة بما أدعو إليه بأن يكون عالما في الحكم الشرعي فيما أدعو إليه لانه قد يدعو الى شيء يظنه واجبا وهو في شرع الله غير واجب فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به وقد يدعو الى ترك شيء يظنه محرما وهو في دين الله غير محرم فيحرم عباد الله ما احله لهم لقد سمعنا من يقول او من يدعو الناس الى نبذ كل جديد ولو كان هذا الشيء الجديد مما تدعو الحاجة اليه وليس فيه مضره شرعيه فمثلا يقول لا تستمع القران من المسجد, لا تستمع القرآن من المسجد لماذا كلا أن هذا غير معروف في اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فيكون بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة من ضلاله هذا دعا إلى الله ولكنه على غير بصيره فيما يدعو إليه لأن هذا المسجد وسيلة لحفظ القول المسموع والوسائل ليست كالمقام الوسائل لها أحكام المقام ولهذا هل كان في أهد النبي صلى الله عليه وسلم مكتبات ومقابع تبع الكتب وخذنات مفتودعات للكتب أجواب لا بل لم يكن في أهد النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ أول من وضع التاريخ هو عمر من الخطاب رضي الله عنه في السنه الثالثه فهل نقول الان ان استعمال التاريخ بدعه ولا يزول لا اذا لا بد ان نكون على بصيره فيما ندعو اليه على العكس من ذلك من يغالي في مثل هذه الامور من يقول لا تؤذن ضع شريطا مسجلا فيه الاذان عند المكركون وافتحه على المناره وخلوا يد هذا هذا على القسم الاول هذا لا يريد منا ان نعبد لله تعالى بالاذان وانما يريد ان نجعل هذا للطوامه ليسمع لي يسمع الناس او مؤذن قد يكون قد مات هذا أيضا خطأ فالحاصل أنه لا بد أن يكون العسلان على بصيرة فيما يده إليه كذلك بعض الناس يتوهم أن شيئا من الأمور واجب، وربما يعتقد بناء على اجتهاد خاطئ من عنده وليسه يقصر على هذا لكنه يجعل من هذا الاعتقاد المبني على تأويل أو على شبهة لا أقل لها يجعل منه وسيلة للولاء والبراء وهذه المشكلة إذا لم يوافقه الإنسان على رأيه وإن كان رأيه خاطئا بمقتضى ادله الكتاب والسنة فره هذا الرجل وأبغضه واذا وافقه على رايه احب وان كان عند هذا الرجل الذي وافقه على رايه من البدع ما عنده لكنه لما وافقه على رايه صار محبوبا اليه وهذه مشكله ولا احب ان اضع النقط على الحروف في هذه المساله بالذات لكنها معلومه عند كثير من الشباب صاروا يوالون ويتبرعون من فلان أو يوالون فلانا يوالون فلانا لأنه أفتاهم بما يعتقدون أنه الحق ويتبرعون من فلان لأنه أفتاهم بما يظنون أنه ليس هو الحق وهذا خطأ والإنسان المحجي ليس يختي لأجل أن يفتك عند الناس او يمدا عند الناس او يكون محبوب عند الناس او مقهور عند الناس لا انما يفتي بحسب ما يظن ان هذا هو شرع الله لان المفتي يعبر عن من يعبر عن دين الله وعن احكام الله عز وجل ولهذا يجب على المفتي ان يعرف اين يضع قدمه قبل ان يضع قدمه يجب ان يعلم ان هذا هو الشرع قبل ان يحيي به لانه معبر عن شريعة الله المهم انه يجب ان يكون الانسان على بصيره فيما يدعو اليه ثانيا ان يكون على بصيره البحال المدعو ولهذا لما بأت النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ماذا قال له قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب ليعرف حالهم ويستعد لهم تأتي إلى شخ تدعوه وأنت لا تعرف حاله ربما يكون هذا الشخ عنده من العلم بالباطل ما يوقفك عند أو ما يوقفك في أول, في أول الطريق أي أقول في شرح هذه العبارة قد تأتي لشخص تدخل معه في مجالدة هو صاحب بدعة لكن عنده من الجدل والمراء ما يفحو وإن كنت على حق إذن لا بد أن تعلم حال هذا المدعو ما مستواه العلمي وما مستواه الجدل حتى وان تتاهب له فتناقشه وتجادله لانك اذا دخلت مع مثل هذا في جدل وكان الامر عليك بقوه جدله صار في هذا نكبه عظيم على الحق وانت تبره ولا تظن ان صاحب الباطل يخفق في كل حال فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون اليك ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له بنحو مما افعل فهذا يدل على أن المخاطب وإن كان مبتلا قد يكون ألحن بحجته من الآخر فيقضى بحسب حج بحسب ما تكلم به هذا المخاطب فلا بد أن تكون عالما بحال المدري ثالثا أن تكون على بصيرة في إيش في كيفية الدعوة وهذه يفقدها كثير من الدعاء أو بعبارة أفح يفقدها بعض الدعاء تجد عنده من الغيره تجد عنده من الغير والحمال والاندفاع شيئا كثيرا لا يستطيع معه أن يمنع نفسه مما يريد أن ينفذه فيدعو إلى الله بغير حكمة والله عز وجل يقول ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة وجادرهم بالتي أحد لكن هذا الإنسان الداعي الطيب الذي ملأ الله قلبه غيرة على دينه لا يملك نفسه فيجد المنكر فيهجم عليه هجوم الطيب على اللحم. ولا يفكر في العواقب التي الناتجة عن ذلك لا بالنسبة له وحده ولكن بالنسبة له ولنظرائه من الدعاء إلى الحق لأنكم تعرفون أن للحق عداء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين لكل نبي لشخص النبي ولا لما يدعو إليه النبي لما يدعو إليه النبي كل دعوة نبي فلها عدو من المسلمين، لذا يجب على الداعية قبل أن يتحرك أن ينظر النتائج ويقيس قد يكون في تلك الساعة ما يطئ له بأيرته فيما مصنع، لكن. سيخمد هذا الفعل نار غيرته وغيره غيره في المستقبل قد يكون في المستقبل القريب دون البعيد لهذا أحثت إخواني الدعاء على استعمال الحكمة والتأمن وهم يعلمون أن الله عز وجل قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا ويعلمون أن الله قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعرة الحكمة ولو شئنا لضربنا لذلك أمثلة من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم معلما الخير وأفضل الدعاء وأحكم الدعاء دخل اعرابي المسجد ذات يوم ولو سئلنا من هو ساكن بادئه بدو لا لا يعرف ما يجب من احترام المساجد فدخل المسجد وجلس في ناحيه من المسجد يبون والبول في المسجد يشكو حرام لا يجوز لكن رأى هذه الرحبة الواسعة فظنها كالبر فجلس سياربنا الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس غيره بعد الأنبياء على دين الله قاموا يذكرون وينهرون ولكن من آتاه الله الحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم قال لا تزعموا يعني لا تقطعوا عليه بولة خليه يقول الله رخص يقول في المسن نعم والآن بدأ لو أن هذا الرجل قام كما زجر الصحابة وشترتب على هذا اقتطاع بوله وربما ما يتبره يتلوث ثوبه فإن رفع ثوبه عن بوله بدت أو رفع أيضا المسجد ربما يزيد تلوثه ربما يزيد تلوثه لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدرموه لا تدرموه لا تقطع عليه بوله أبقاه النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأريق عليه انتفت المسجد بماذا بالحكمة الرجل سلم من الأداء وسلم الثياب من النجاة وسلم المسجد من زيادة التلويث ثم إن هذه النجاة التي حصلت من المسجد طهرت بالمعنى وثال أثر هذا الفعل إنهائيا ويقال إن هذا الرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احد لأن الصحابة زجروا والنبي عليه السلام لما قضى بوله دعا وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القضى إنما هي للصلاة وقراءة القرآن والذكر أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذه الحكمة فيما في ظني لو أن واحد من الناس جاء يقول في هذا الفقر وهو جاهل نعم لقنتم إليه أو نفرتم إليه كباس وجميعا ما تتكلم خط الله اتق الله هذا المسجد الحرام إلى اخره وهذا خط لا نعتقد أن مؤمنا بالله ولم الاخر يقوم ويقول في المسجد إلا عن عن جهل والجهل له حال طيب هذه واحد مثال آخر جاء معاوة بن حكم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأضف رجل من الصحابه وهو يصلي. فقال الحمد لله والإنسان إذا عطس وهو يصلي يقول الحمد لله قائما أو رافعا أو ساجدا أو قائما كلما عطس في الصلاه أو خارج الصلاه تقول الحمد لله فقال له يرحمك الله فرماه الناس بأفطاره يعني جعلوا ينظرون إليه مستنك منكرين عليه قوله يرحمك الله لأن يرحمك الله خطار كلام الأدمين وحريض الصلاه فقال رضي الله عنه وَثَكْلَ أُمِّيَا ذات الضيل بالله تكلم مرة ثانية وَثَكْلَ أُمِّيَا فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ على أَفْخَالِهِمْ لِيُسَكِّدُوا فَثَكَرْ انتهت الصلاة فلما انتهت الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما احسن تعليما منه اللهم صلى الله عليه وسلم على نبيك والله ما كهرني ولا نهر لا عبس في وجهه ولا نهره بقوله وإنما تكلم معه بكلام مقنع لي مرضي قال إن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام النار إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قالت الله ورحمة الله وهل أمره أن يغيب الصلاة لا ولهذا لو تكلم الإنسان في صلاةه جاهلا أو ناسيا فالصلاة هو صحيح واحد مثل صلي يتلون كل وين مساح البيت أنا بخر كشفوا عندك على الديشة. لكن قاله الناس، طرط الصراط ولا لا ما طر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا. طيب في هاتين القصتين في هاتين القصتين فائدة فاء. الفاء الفائدة الأولى استعمال الدين. مع الجاهل لان الجاهل معذور واذا علمته تقتنع بخلاف المعاند المعاند له حال والجاهل له حال وفي فائده اخرى وهي ان الانسان اذا اصابته نجاته فانه يبادر بازالته من اين تأخذ من ان الرسول لما, لما قضى العربي بوله أمض في من ماء فأريق عرض ذنوب يعني جنوب من الماء فأريق عرض ولم تأخذ وهكذا ينبغي لك إذا أصابت ثوبك نجاة أو بدنك نجاة أو مصلاك نجاة أن تبادر في تطهيره انتبه لا تقل أتركها حتى تاجل إلى ازالتها لا تقل اتركها حتى يأتي وقت الصلاة لأنك ربما, ربما تنسى فتصلي بذوب النجس أو ببادن النجس أو على مكان نجس ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بصبيه ووارعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما رفيقا لما وضعه في حجر فباله الطبي في حجر النبي عليه الصلاة والسلام طبي فدعى بماء فدعى الفاسدل على, على التطبيب والتعطيب فدعى بماء فأتبعه إياه وهذا يدل على أنه ينبغي لك المبادره في إزالة الأدع والنجاح. طيب. نذكر مثالا ثالثا فيه الحكمة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل خاتما من ذهب. خاتما من ذهب. والذهب على الرجال حرام. فقال صلى الله عليه وسلم. نعم فأخذ فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام من أطبع الرجل وطرحه طرحه في الأرض ثم قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده هذا الرجل إذا قارنت قصته بقصة العراب وقصة معاذ الحكم وجدت بينها وبينهما فرقا هذا فيه شيء من, من الشده لان رسول هو الذي نزعه وتوعد هذا الرجل بان هذا الذي ورعه في يده جمره من النار فلما انصرف الرسول عليه الصلاه والسلام قيل للرجل خذ خاتمه كتابه قال والله لا اخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارضا عنه لكل مقام مقام وهنا ومثال آخر فيه شيء من سدة جاءت فريرة وهي أما قد كاتبها أصيادها وش معنى كتبها يعني كتبوا لها خط وكتبت لهم خطا اخر لا المكاتبه معناها شراء العبد نفسه من سيده شراء العبد نفسه من سيده بريره اشترى نفسها من, سي... من أسيادها بتسع اوات من الفضه والاقيه أربعون درهم. كم تكن تسع اين الحسابون نعم 300 لا حول ولا قوه الا بالله تسعه في 40 كم تسعه في 40 هلا تسعه في اربع ست وثلاثين ضع الصفر أعلى. على اين ست كم يكون ثلاثمائه وستون ثلاثمائه وستون درهم طيب فجاءت فريدة إلى عائشة تستعينها، يعني خطو منها المعونة في دفع هذه الأموال هذه فقالت عائشة لها إن أحب أهلك أن أعودها لهم ويكون ولاءك لي فعلت، فذهبت فريدة إلى أهلها وقالت لهم ما قالت عائشة قالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا. الولاء نوع من الولايه والقرب لكنها متأخرة عن ولايه النفس. قالوا لا إلا أن يكون الولاء لنحق فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة خذيها واشترط لهم الولاء خذيها واشتريت لهم الوجه ففعلت عائشة أخذتها بهذا الشرق. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قام فاحتفظ لكنها متأخذة خطبة بليرة قال فيها أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله سبيع أخ ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط وإن كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله أوثى وإنما الولاء لمن أعفى شهد هذا الإنكار البليغ ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب وهذا التنكير يحتمل انه من باب السفر عليه لم يذكرهم باسمائهم ويحتمل ان هذا من باب التغليظ في الانكار عليهم كانهم ليسوا في مقام يسمح بذكر اسمائهم وان كان الاول يحتمل الأول هو الاظهر انه قال ذلك من باب السفر لانه لا ينبغي تعيين الانسان في القطب وما اشبه ذلك فيقال ان فلانا قال كذا وكذا ويفرح بيننا طيب انتبه يقول الرسول عليه الصلاه والسلام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليست في كتاب الله وهو باطل. ما تقولون في القوانين المخالف للشر قوانين مخالف للشر باطلة باطلة طيب وضعها وضعها قوم عباقرة مفكرون نعم باطلة إيه قوانين مخالفة للشرع باطلة مهما كان واضعوها مهما كان واضعوها فإنها باطلة ويجب رفضها ولا يجوز لأحد أبدا أن يتمسك بها كل صرف ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة صرف بعدها قضاء الله أحق قضاء الله يعني ما قضاه شرعا فهو احق من غيره افمن يهدي الى الحق احق ان يذكر امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف يحكمون هذه القصه فيها شيء من, من الشده ولا لا فيها شيء قال بعض العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قرر من قبل ان الولاء لمن اعطى كان في اشتراطه شيء من المخالفه فلهذا صار خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء القوم شديدا نعود الى اصل المساله التي احب ان اؤكد عليها انا والله مسرور جدا جدا ان ارى غيره في شبابنا وحرصا على ازاله المنكر وعلى احقاق الحق وعلى إثبات المعروف لكنني والله أود بكل قلب أن, يكون أن يستعمل هؤلاء الشباب الحكمة فيما يقدمون عليه والأمر وإن تأخر قليلا لكن العاقبة حميدة يعني هذا الذي التهبت نار الغيرة في قلبه و. تجرأ على ما تقتل الحكمة ألا تجرى عليه هذه الأشك أنها أنها شيء يسر قلبه موقفا لكن يعطيه مفتد عظيم فإذا أخر الأمر حتى يتأنى وينظر كيف يدخل وكيف يخرج حصل بذلك خير كثير وسلم من عاقبة تكون سيئه له ولامثاله استعمال الحكمه في الدعوه الى الله وفي تغيير المنكر وفي احقاق المعروف استعمال الحكمه في هذه الامور هو ما تقضيه الشريعه وانت يا اخي لا تنفذ الشرع بمقتضى هواك ولكن بمقتضى شريعه مولاك ادعو الى سبيل ربك بالحكمه وان موعظه الحسن وجادلهم بالتي اهل والغيره بلا شك خير من موت القلب لكن الحكمه خير من الجميل كموت القلب بحيث لا يتاثر الانسان بمنكر ولا يتاثر بترك معروف هذا والله مطلق وليس من خصال وصفات الامه الاسلاميه الأمة الإسلامية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله واستعمال وعدم استعمال حكمة هو أيضا شر واستعمال الحكمه مع حياة القلب والتحرك للحق هذا هو الشيء فأنا ادعو شبابنا أهل أهل الغيرة أن يكونوا على بقيرة فيما ما يدعو إليه على بقيرة في في فيما يدعو إليه يدعو إليه وعلى بقيرة في حال المدعو وعلى بقيرة في كيفية الدعوة وهذه نقطة رفيعة هي أن بر الإنسان أن يركز عليه في نفسه وفي إخوانه أيضا أن لا أقول للشباب لا تتحركوا ولا تدعو إلى الله ودعو الناس الفاسق فاسق والمطيع مطيع والمطيع الفاسق الفاسق والمطيع مطيعا بل أقول أنكر المطيع وأثبت المعروف وادعوا إلى الله تقدر ما تستطيعون ليلا وانهارا واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون لكني أقول وواكد على أي شيء على استعمال الحكمة والتأني في الأمور وأن تؤتى بيوت من أبوابها ولنفرض مثلا أننا رأينا منكرا في مجتمعنا فهل اللائق أن نهجم على هذا المنكر ونكسره أو نمزقه أو نتكلم بشده مع فائدين أو من الأليأ أن نتكلم باللين واللطف فإن اجد وإلا رفعنا الأمر إلى أناس آخرين يبلغون أولاة الأمر أيهما أولى لا شك أن الأخير هو الأولى أستعمل الليل واللطف فإن اجد في ذوال المنكر فذلك المطلوب وإلا رفعت الامر إلى أناس أرفع مني مستوى يصلون الأمر إلى ولد الأمور وبذلك تبرع الممتي لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم نحن لو أننا هجمنا على هذا المملك وكسرنا ما نكسر أو مزقنا ما نمزق فإن الغالب أن تكون النتيجة إيش؟ عكسية لا يحسن المقصود ولا, ولا ننجو من الاذى وربما يكون هذا وصمة على الدعوة عموما لهذا أنا أحبثكم من هذا المكان وأقول لكم كلاما أعتبر نفسي مسؤولا عنه أمام الله عز وجل و وذلك لأن العام يقولون وأقولها باللسان العام كل مجرد خير من طبيب كل مجرب خير من طبيب ليش؟ لأن المجرد وقعت على الأشياء هو من أستيبشرها لكن الطبيب يطف الدواء وقد يفيد وقد لا يفيد هذا هو المهم في هذه المسألة. والهذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن تبعني وسبحان الله وما أنا من المستقيم. هذه الكلمة الموجزة أصل الله تعالى يرفعني وهيقمن بها. فغني عما كنا نأسد هنا تعليق على أطراف علمتنا. ثم نرجع إلى المقصود في شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه. لا انتهاء انتهاء ان شاء الله بالتوفيق نتوكل طيب فيه فيه ايضا تعليقا على ما قلت بعض الشباب الذين من الله عليهم بالنشاط والراح يشكون دائما ما لا من اهليهم لا يلقونه من اهليه أحياناً لأن الشعر لم يستعمل الفكرة، واراد من أهله الذين عاشوا على ما عاشوا عليه من مخالفة، أراد منهم أن يفرقوا بين أسيئة وضحالة. وهل هذا ممكن؟ تمرور الله فيكم. أقول بعض الشباب الذين من الله عليهم بالهداية من ذكور وإناث يريدون. من أهليهم الذين عاشوا على ما عاشوا عليه من المنكرات أن يفرحوا بين عشية وضحاها وتجده لا يخطر فيذهب ويكسر التلفزون يذهب يكسر راديو يا رجل راديو أن نفاته على اداء القرآن قال لكن هذا الشيطان الناطق أكثر ما يستطيع يجب تهاونا بالصراط فيغضب وربما يكثر أهله في حال لا كفرون به فتجده يتضايق هو بنفسه ويضيق على أهله لأنه يريد أن يصبح به بساعة أو بلحظة وهذا خطأ ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة كم ثلاث عشرة سنة والوحي ينزل عليه وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد ثلاث عشرة سنة ماذا حقا خرج مهاجرا خرج مهاجرا بعد أن ادنى الله له خائفا من قيش يختفي عنه في هذا هل أيس من الدعوة وترك الدعوة أبدا؟ فأنت أستر وصابر والذي ما يذكر اليوم يذكره غدا وبدأ بالأهون بالأهون في تهذيب اخلاق الأهل وأنا واثق بحوله أن الإنسان إذا صبر وصبر وردد فإنما آله إيش الفلاح يا أيها الذين امنوا اصبروا. وصابروا ورابطوا واتقوا الله النتيجه لعلكم تفلحون هذه المشكله التي يشكو منها دائما الشباب انا شخصيا احثهم على الصبر والمصار واقول ما دمت ما دمت مؤثرا في بقائك فهذا خير ولو شيئا بعد شيء لاننا نعلم أن البناء أبطأ من, من الهدم. أليس كذلك؟ لو فرضنا هذا قصر مشيء وقوي وكبير أردنا نهدمه أردنا أن نهدمه كم تقدرون إذا سلطنا عليه عشر الترفقرات؟ ينهدم في اليوم لكن عند البناء يمكن ثلاثة عوام أو أكثر لهذا يجب أن نقدر الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة فإذا كان بناء القصر يستهلك ويستوعب يستوعب سنوات، وهدمه ثلاث ساعات وهدمه ثلاث ساعات معناها أنه كذلك بناء الأمم في بياناتها وأخلاقها تستوعب مدة طويلة فعالنا بالصبر والمسطرة كما أني أقول إن هؤلاء الأهل الذين يجدون من أبنائهم وبناتهم اتجاها سليما لا يحل لهم أن يقفوا أمام دعوتهم من حق الله على هذه النعمة أن الله جعل من ذريتهم من يدلهم إلى الخير ويأمرهم به ويحذرهم من الشر وينهاهم عنه فإن هذا والله أكبر من نعمة المال وأكبر من نعمة القصور والمراكب وغير ذلك عليهم أن يحمدوا الله وأن يشجعوا أبنائهم وبناتهم وأن يتقبلوا ما يقولون وإذا كان فيه شيء من الشدة والفروج عن الاعتدار فإن الأبناء أو البنات إذا رأوا تقبلا فإن ذلك يهون من غلوائهم وغلوهم لكن الذي يجعل الشاب الداعية من ذكر او انثى يجعله يتضجر ويتضاير أنه لا يجد من أهله أي قبول فالواجب على أهله أن يتقبل منه وأن يعاملوه بالإرشاد والمثلة الحسن حتى يتم الأمر لهؤلاء وهؤلاء ما أدري يا مجالي وكيف يجب أن يتقل بين هذا ومهر الرسول الرسول هذه مثلة خاصة إن صحت فهذه مثلة خاصة أراد الرسول عليه الصلاة والإسلام أن يبين قوة الإسلام أمام هؤلاء الكفاء والله عز وجل يقول أشداء الأخفار وهماء ها؟ طيب يقول عن مسألة رسوله قصة الذي قدم على رسول عليه الصلاه والسلام وهما حالقه لدحاهم أقول إذا فرحت القصة هذه فهي قضية عين أراد رسول عليه الصلاه والسلام أن يبين قوة المسلمين ويعيظ القصة نعم إلى الأسل إن شاء الله تعالى وربنا يكون فيها فائدة كثيرة إن شاء الله أين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف عن والمرسلين والوصلين نبينا محمد وعلى آله مم. وصحبه أجمعين يخلق قدولة الشيخ فعل الله بما سمنا وعلمنا ما يفعل التعالي الأول شهر السلام waar <toktik> is de noodzaak? Waar is de noodzaak? Waar is de noodzaak? Waar is de noodzaak? Waar is de noodzaak? Waar is de noodzaak? is de noodzaak? Waar is de noodzaak? Waar is de noodzaak? اذا ترك الانسان الصلاه على وجه يكفر به ثم تاب الى الله ورجع فانه يغتسل لانه تاب من الكفر وينبغي لمن دخل في الاسلام باب الكفر ان يغتسل اما وثوبا او استحبابا على خلاف ذلك واما الشهادتان فلا حاجه الى ان يذكرهما لانه يعترف بهما والعلماء يقولون من كانت ردته بشيء معين فان دخوله في الاسلام يحصل بهذا الشيء المعين اعطاني اوراقا في اول العشر لقراءتها هنا لكني نسيتها وان شرط على احضرها الليله من أجل أن تغرأ وفيها كفاية إن شاء الله نعم, ما ما ما نعم. أما زيادة المرأة للغبور فهي محرمة بل من كبائر الذنوب. لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسر ولان المراه ضعيفه ضعيفه العقل وسريعه العاطفه وسريعه التاثر فزيارتها للقبور يحصل بها محاذير عديده ولان المراه اذا زارت القبور فانها لعاطفتها ولينها ربما تكرر هذه الزياره فتبدو المقابر, المقابر مملوءه بالنساء ولانه اذا حصل ذلك ربما يكون هذا مرتعا لاهل الخبث والفتور يترصدون للنساء في المقابر والغالب ان المقابر تكون بعيده عن محل السكن فيحصل بذلك شر عظيم لذلك كان لعن النبي صلى الله عليه وسلم لزائرات لذائر القبور كان مبنيا على حكم عظيم توجد بزيارة زياره المراه للمقبره لكن لو ان المراه مرت بالمقبره من غير قصد لزيارتها ووقفت وسلمت السلام المشروع وهو السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين واحنا ان شاء الله بكم لاحقون فان ذلك لا باس به لان عائشه رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول يعني اذا مرت بالقبور فبين لها الرسول عليه السلام انها تقول هذا الذكر اما أن تتعمد الزياره فان ذلك محرم ومن كبائر الذنوب ويبقى النظر في زياره في النساء في زيارة يمكن اليوم نطول الى الظهر و اما سيره النساء ل قبر النبي صلى الله عليه وسلم فان الظاهر انها داخلة في العموم وأن المراه لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء انها تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بارزا كالقبور الاخرى بل هو محاط بكم بثلاثة جدران فهي إذا زارته لم تكن في الحقيقة زارته بل وقفت حوله ولكن الظاهر أن هذا يسمى زيارة عرفا نعم يسمى زيارة عرفا فإذا كان يسمى زيارة فلا, فلا تزر ويكفيها أن تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويتصلي فان تصييمها هذا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل لها به ويحصل لها به الثواب نعم <تصفيق> اخريام بكره يا يا رضي الله سبيل إننا قولهم سفر جديد ونم لهم جرسين أحسان قصر والنم في السفر ونم لهم جديد السفر سبب مبيح لقص الصلاة الروبائية إلى رفعتين بل إنه أي السفر سبب يقتضي مشروعية قص الصلاة الروبائية إلى رفعتين إما وجوبا وإما ندبا على خلاف بذلك والصحيح ان القصر مندوب وليس بواجب وان كان في النصوص ما ظاهره الوجوب لكن هناك نصوص اخرى تدل على انه ليس بواجب والسفر الذي يبيح القصر ويبيح الفطر ويبيح مسح الكفين أو الجوربين ثلاثه ايام قد اختلف العلماء فيه فمنهم من جعله مقرونا بالمسافة وهي واحد وثمانين كيلو تقريبا فإذا خرج الإنسان من بلده إلى هذه المسافة أو إذا عزم على قطع هذه المسافة من بلده فإنه يكون مسافرا يباح له جميع رخص السفر ومن العلماء من يقول إن السفر لا يحد بالمسافة وانما يحد بالعرف والعاده لان الشرع لم يرد بتحديده وما لم يرد الشرع بتحديده فانه يرجع فيه الى العرف والعاده كما قال الناظم وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحفظ فبالعرف احدد البيت مره ثانيه وكل ما اتى ولم يحدد في السرعة كالحرض فبالعرف حذري مرة ثالثة وكل ما أثا ولم يحددي بالسرعة كالحرض فبالعرف حذري لا ما هي <تصفيق> لا, لا على اللي أقهر نعم وكل ما اتى وكل ما اتى في يحددي ولم يحددي لا وكل ما اتى وكل ما أتى ولم يحددي بالسرع كالحرز فبالعرس اختذي نعم سنة القائل الناظم الناظم من صنع الشطرة الأول والثاني سنة. سنة. سنة. سنة. سنة. سنة. طيب لكن كلمتك الحل وشان بالحل يعني ما تحفظ به يعني لو اودعت وديعة وضعتها عند في وسرقت من المكان فادعى صاحب الوديعة أنه جعلها كمكان غير محرض ودع الوديع بانه جعلها في مكان محرض فالمرجع بذلك إلى إلى إيش إلى العرض على كل حال إذا ثبتت أحكام السفر سواء قلنا إنه مقيد بالمسافة أو مقيد بالعرف فإنه سإن أحكام السفر ينبغي الإنسان أن يفعلها سواء كان في قصرا أو فطرا في رمضان أو مسحا على الجوربين ثلاثة أيام إلا أن الصيام الأفضل فيه للمسافر الصوم ما لم يشق فإن شقف الأفضل الفقر وبهذه المناسبة أود أن يذكر إخواننا المعتمرين الذين يقومون إلى مكة لأداء العمرة إلى أن بعضهم يقضي عمرته في النهار ويشق عليه الصوم مع ذلك مشقة عظيمة حتى إن بعضهم يغمى عليه وينقل وهذا خطأ عظيم جدا المشروع في حق هؤلاء أن يفطر فاذا قال قائل هل الافضل ان افطر و اؤدي العمره من حين ان اصل او الافضل ان امسك ولا لا اؤدي العمره الا في الليل فالجواب الاول الافضل ان يفطر و يؤدي العمره في النهار لان النبي صلى الله عليه و سلم اذا اكمر بادر باداء العمره حتى إنه لا يميخ بعيره إلا عند باب المسجد عليه الصلاة والسلام فيؤدي عمرته وهذا الذي يفصل من بعض الناس في هذا البلد أو في غيره من الصيام في رمضان في السفر مع المشقة إنما يكون عن اجتهاد منه ولكن الشرع ليس بالهوى وإنما هو بالهدى فكون لسان شق على نفسه وهو مريض فيصوم أو الشق على نفسه ومسافر فيقوم أقول كل إنسان يفعل هكذا خلاف السنة وخلاف ما يحبه الله عز وجل فإن الله يحب أن تؤتها رخصه كما يقرأه أن تؤتها معصيته نعم إيش ها طيب طيب الذي يقرأ الأسئلة يقول احتج علينا في الأسلة الشفوية يقول ما في الأسلة الشفوية وهذا هو المقرر عندنا، لكن أحيانا ننسى أو نتسانى السؤال الشفوي ممنوع. سواء كان تأسيسا أو تفريعا خلاص. نعم الله آخر في عليها فقط حتى هذا <تصفيق> نعم. يجب عليها ان تقضي هذا اليوم الذي لم تتمكن من قضائه قبل دخول رمضان هذا العام فاذا انتهى رمضان هذه السنه قضت ما فاتها من رمضان العام الماضي ولا حرج عليه ليس عليه الكفار لانها معذوره حتى لو كانت غير معذوره فليس على هي لذيذه إلا فقط مع القضاء <تصفيق> قلت انك ترى ان وفق صلي يدوي ابن عباس على البيت راه صلاه السنه ولكن اخر الحديث يقول شعب الناس يخطرون الى اخر السنين والامر اخذ القربيين يقتضي الغيوب الا اذا ورد نص اخر يصرف الى الاستثمار تعليقنا على هذه المسألة تعليقنا على هذه المسألة ما رأيت أحد من أهل العلم قال إن هذا على سبيل الوثوب وعدم الإجماع على الوثوب يكون صارف للامر عن الوثوب وهذا له نظائر كثيرة تأتي أوامر ويكون الإجماع من العلماء على أنها ليست الوثوب وهذا يقف صارفا لعدم أو يكثي طارفا للوصول إلى عدمه لأن إجماع هذه الأمة حجه نعم وقول السابق شخص أعطى الزفافة تترحضه نعم وقول شخص أعطى الزفافة تترحض عنه عن على هذا وأنافذ عن هذه شخص أعطى الذي يريد أن أحاله سرجيا ورسل إليه أن أقشئ كلام من النهر. أن عن كل الذي أعينها لك المفرد. ثم ان المقرس أكد على أنه أن يسلموها لوشيد الغربة عن المتحق أهناء عشر رمضان من الله عن ذلك الذي هو مطيم من خارج الإيمان لأسفار المشاعة على هذه يا عبد العزيز. الذي يظهر الذي يظهر من هذا السؤال أنه يسأل هل يجوز للفقير الذي تريد أن تعطيه ذكاء الفطر أن يوكل شخصا في قبضها منك وقت دفعها؟ والجواب ان هذا جائز يعني يجوز ان يقول من عنده زكاه فطر للفقير وكل من يقبض الزكاه عند في وقت دفعها واذا جاء وقت الدفع وهو قبل العيد بيوم او سلمت الزكاه الى الوكيل الذي وكله الفقير في قبضها نعم يقول السائل لا تسمعك اكتب ورقه اكتب ورقه ليس الموضوع. يقول السائل قراءه الفاتحه للمؤمنين في صلاه القيام والتهجد هل تجب عليهم أن لا وهل يقرأها والامام يقرا ام لا يقراها وهل تعتبر قراءه الامام لهم قراءات ام لا <تصفيق> الصحيح من اقوال اهل العلم في قراءه الفاتحه انها واجبه على الامام والمامون والمنفرد في الطلاة السرية والجهرية عام فإذا قال... قال ما هو الدليل على قولك هذا فالجواب حديث العبادة المشطان لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب والنفي هنا نفي السماء ولد الصحة الكمال للصحة للصحة لأننا أصلنا قائد من قبل قلنا قلنا, قلنا, قلنا, قلنا قلنا إذا ورد النفي فالأصل أنه نفي للشيء جعيل فان لم يمكن ذلك فهو نفي للصحة فان لم يمكن ذلك فهو نفي للكمال هذه القائدة متفق عليه بين العلماء لكن التطبيق يختلف بناء على تحقيق المناطق في هذه المسألة طيب الحديث لا ثلاثة لمن المقرب ثلاثة أحد إسلام ما فيه السجن. ما فإن قل هذا العموم معارض بالقران وشي القرآن إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنفت فما داننا من تقرأ أنفت نقول هذا العموم أيضا مخصوص في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فعندنا عموما كل واحد أو عندنا نصطان كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه. وحينئذ نرجع إلى الترجيح والرابع عموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ما الذي يرجحه ما رواه أهل السنن عن عباد المسطامة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأفقاده ذات يوم صلاة الفجر فانصرف فقال لعلكم تقرأون خلف ايمانكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقره. به وصلاة الفجر شرية ولا لجرية شرية إذن فهذا الحديث يرجح عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في كتاب ويكون مخصصا لقولها عز وجل واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنفسه فاخذ إذا قرأ في غير الفاتحة فالفاتحة لا بد من قراءته وبناء على هذا نقول إن من صلى خلف الإمام في الصاروح أو القيام وجب عليه أن يقرأ الفاتحة ولو كان إمامه يقرأ نعم يقول السائل هل يوجد للمرأة الحائض أن تجلس المسعة نعم يجوز للمراه الحائر ان تجلس في المساء لان المساء لا يعتبر من المسجد الحرام ولذلك لو ان المراه هذا بعد الطواف وقبل السعي فهل تسعى ولا لا تسعى لأن السعي ليس طوافا لا تشرع الطهاره والمساء ليس من المسجد فيجوز ان تسعى فيه يجود أن تسعى فيها وعلى هذا فنقول أن المرأة الحائض لو جلست في المسعى تنتظر أهلها فلا حرج عليها فلاك نعم يقول السائل أنا رجل ما اعتمرت وطفت وشعيت وعند استخدام قطيت بالمطب من جهتين رأسي وقالوا لا يطفت ذلك فهل علي شيء وماذا أتعب وإذا كان علي شيء من هدي فأنا لا أستطيع ولكن إذن يستطيع ذلك هذه لا جزاء لوعظه هاي سهر اذا قصر الانسان بعد رأيه جاهل جاهلا فلا شيء عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا لكن عليه ان يأتي بواجبه وهو التقصير من جميع جهات الرق او الحث لان القول الراجح هذه مثله ان التقصير لا بد ان يعم الراس كله ما هو كل شعره من لكن جهاز الراس كلها كلها يعمها التقصير واما القول بانه يكفي ان يقص ثلاث شعرات فهو قول مرجوع لان الله يقول محلقين رؤوسكم ومقصين ومن المعلوم ان الانسان لو قص ثلاثه شعرات من جانب الراس ما ما احس الناس بانه مقصر لا بد من تقصير يظهر اثره على الرأس وهذا لا يكون الا اذا تمل جميع الرأس فنقول لاخ السائل الان يجب عليك ان تقلع ملابسك وان تلبس ثياب الاحرام لانك لم تحل بعد فعليك ان تقلع المخيط وهي الثياب التي يعتاد الناس لبطاقه القميص واكبه وأن تقصر وعليك ثياب الإحرام فإن لم يمكن فإنك تقصر ولو كانت عليك هذه الثياب يقول السائل أنا أخذت عمرة فلما طف وأثنان ثلاثة أشوار ومع الرابع انتقض موئي فما تكون نعم هو لو كان السائل حاضر ديني الآن هل نرى في طواقف واللي ذهب يتوضا كان موجود لا حاجه في نعم يمكن هي ذهب خالص اعتقد يوجد المسكين اثناء نقول هذا الرجل لما انقطع وضوء في اثناء الطواف كان الواجب عليه اذا كان الطواف طواف عمره او حج الواجب عليه ان ينصرف وان يتوضا ويعيد الطواف من جديد لان طوافه بطل لما انتقل وضوءه بناء على قول جمهور اهل العيد لان الطواف شرط له الطهاره ولكن لم لن يبين حاله بعد والظاهر انه استمر في طوافه استمر في طوافه كاي فيسهل عليه الآن أن يخلع ثيابه وأن يطوف من جديد ويسعى ويقصر فإن قدر أن الرجل قد جهد إلى بلده فإننا نقول لا يلزمه شيء لماذا؟ لأن القول في عدم استراط الطهارة في الوضوء قول له وجه نظر قول قوي اختاره شيخ الاسلام الجنثيميه رحمه الله وقال ان الانسان اذا طاف على غير وضوء فالتوافر صحيح وعند التأمل في دليل هذا القول يتبين انه قول قوي لكن متى أنت ان يطوف الانسان على طهاره فانه بلا شك افضل فان كان السائل موجود الان في مسجد فما اسهل الامر عليه ان يذهب ويلبس ثياب الاحرام ويعيد الطواف من جديد والسعي والتقطير أما إذا كان الرجل قد ذهت ويشق عليه الرجوع فلا, فلا يجب عليه الرجوع لأننا لا نستطيع أن ننزمه بأمر ليس ظاهرا في نجوع نا. يقول السائل ما هو الأفضل بالنسبة لأهل مكة أو المقيمون فيها القروج إلى الحل آخر العمر أو الطواف بالبيت لا شك ان اهل مكه ليسوا كغيرهم من اهل الافاق لان اهل الافاق ياتون الى مكه قاصدين للعمره او الحج لكن اهل مكه يخرجون منه ولذلك اذا اراد اهل مكه ان ياتوا بعمره وجب عليهم ان يخرجوا الى الحج يخرجون منه ولا يجوز ان يخرجوا من بيوته بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن ابي الدكتور أن يخرج بعائك إلى الحل لتحرم منه فتلابسة أيضا أهل مكة إذا أرادوا التشرام بالعمرة يجب أن يخرجوا إلى الحل إما السنعين أو يجع الرانة أو جهة الحديدة أو جهة عرفة المهما يخرج إلى الحل ويحرم منه ويأتوا إلى مكة ولكن هل الأفضل أن يفعل ذلك أو الأفضل أن يطوفوا بالبيت قال بعض العلماء ان الافضل ان يطوفوا بالبيت ولا يخرجوا الى العمره ولكن من الذي يظهر من عمومات الادله أنه انهم اذا خرجوا للعمره ولا سيما في رمضان فإن ذلك افضل لعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام العمره الى العمره خطاره لما بينهم لكن تكرار العمره كما يفعل الجهال هذا هو الخطا بعض الناس وهو بمكه يعتمر في أول النهار ويعتمر في آخر النهار بل قد شاهدت أنا رجلا اعتمر وحلق نصف رأس وأبقى نصف الآخر فرأيتم يسعى فقلت ليش هذا العمل قال هذا الذي حلقت عن عمره أمس والباقي لعمرة اليوم نعم؟ هذه الحقيقة خطأ نعم؟ يمكن إذا كان بيثمر أربع مرات ثم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يحرق يحرق الربع نعم وهكذا المهم هذا من جهل الناس يا جماع الناس يحتاجون إلى تبصير فالنبي صلى الله عليه وسلم في فت مكسة كم رقي في مكسة أين طلبة العلم رقي في مكسة تسعة عشر يوما ولم يخرج جاسم ما خرج جاسم هل النبي عليه الصلاه والسلام يجهل انه مسرورا تملا هل عند الرسول عليه الصلاه والسلام تهاولا بترك الامر الفاضل حاشاه من ذلك عليه الصلاه والسلام ما خرج ليعتمر مع ان سلم قريب لكن لما رجع من الطائف واقام في الجعران لقسم الغنائم اعتمر ولا لا اعتمر يعني خرج من مكة غير العمره فلما رجع اعتمر إذن هذا التكرار الذي يوجد من بعض الناس نقول هذا خلاف السنة ولكن يأتينا واحد يقول أنا بعث من اليوم نفسي وعات من اليوم الثاني لأبي أو امي فما تقولون نقول اولا اسأل هل هي عن الميت مسرور إنه مثلا تستاجينا نظر هل يسرع للانسان أن يعتمر للميت أو يحز للميز في غير الفريضة هذا محرك خلاف للم العلم أصل مثلا فيها خلاف أن تكاره هكذا يوم لك ويوم لأبيك وغدا أو اليوم الثالث للجد والرابع للجدة والخامس للخالة والثالث للأمة هذا ما ورد به اطلاقا لذلك نقول لكل عمرة تفرع يعني أن السفرها الواحدة لها عمرة واحدة إذا كنت تريد أن تأتمل لأبيك أو أمك فإذا رجعت إلى بلدك ويسر الله لك أن ترجع فاجعل العمرة لأبيك أو لأمك أما أن تتكرر هاتذا فالطحابة والله أعمقوا منا علما منا على خير ما فعلوا هذا يقول السائل رجل عقبت فيام من مكة أو في مكة أو في مكة وحضر له ضرب وخرج الى الطائف واثر على طائف. اي على اذان مكة. فهل عليه شيء؟ هذا يعلمه اهل الحجاب. ايهما اشتر اذان الطائف ولا اذان مكة. طيب. اذا اثر على اذان مكة وفي الطائف فقد اثر قبل الغروب ولا بعد. طاعة الغروب. ايه ما في مساء اشتاء. كلمه الصلاه خير من النوم في هل هي في الاذان الاول من الهجر ام في الثاني نعم هل هي في الاذان الاول كما جاء في الحديث اذا اذنت اذان الصبح الاول فقل الصلاه خير من النوم فهي في الاذان الاول لا في الاذان الثاني ولكن يجب ان نعرف ما هو الاذان الاول في هذا الحديث الأذان الأول هو الأذان الذي يكون بعد كل وقت والأذان الثاني هي الإقامة لأن الإقامة تسمى أذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة والمراد الأذان والاقامه وفي صحيح البخاري أن أمير المؤمنين عثمان عمر المؤمنين عثمان بن عثمان, بن عثمان زاد الأدانة الثالث في جمعه فالدموعة الآن فيها كم من على هذا الحديث؟ ثلاثة طيب إذن الأدانة الأول الذي أمر فيه بلال أن يقول الصلاة خير من النوم هو الاذان لصلاة الفجر أما الاذان الذي قبل دخول الفجر قبل طلوع الفجر فليس اذانا للفجر انتبه الثلاثر فليس الأمر الناس يسمون الأذان اللي في آخر الليل يسمونه الأذان الأول لصلاة الفجر والحقيقة أنه ليس لصلاة الفجر من قال, من قال إنه ليس لصلاة الفجر قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم يعني لاجي النائم يقوم السحر والقائم يرجع ويفسح واضح في أيام دي آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤجل لكم أحدكم إذا حضرت الصلاة متى تتحضر الصلاة بعد الوقت إذن ما ما الاذان الذي قبل طويل الفجر قبل طويل الفجر ليس اذانا للفجر وعليه فعمل الناس اليوم وقولهم أصلاة خير من النوم في الأدان الذي للفجر هذا هو الصواب وأما من توهر في المراد في الأدان الأول في الحديث هو الاذان الذي قبل طلع الفجر فليس له حظ من النظر قال بعض الناس الدليل أن المراد به الذي يكون في آخر الليل لأجل الصواب النافلة أنه يقال أصلاة خير من النوم هذا لا تفعل انه يقال الصلاه خير من النوم وكلمة خير تدل على الافضل فنقول ان كلمه خير تقود بالاشياء الواجب اللي هو من اوجب الواجبات اليس كذلك يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم كم من لعيه؟ ذلك خير لكم معنى الإيمان وقال تعالى في صلاه الجمعه يا أيها الأنعم دانيجي للصلاة من يوم جمعة فتعوا إلى ذكر الله وذل رضي ذلك خير لكم فالخيية تكون في الواجب وتكون في خلافه خلاصة الجواب بارك الله في أن الصلاة خير من النوم إنما يسغى في أذان الفجر وهو اذان الاول بالنسبه للإقامة هنا. نقول يقول السائل نحن سبعه اشخاص نسكن في عماره بعيده عن نفس في مكه فهل نصلي في عماره ما لا نفعل وهل الاجر في مساجد مكه كاجر الحرام في الواجب على, على هؤلاء الجماعه الذين في تمكن الواجب عليهم ان يصلوا في المساجد بل كل انسان حوله مسجد يجب عليه أن يصلي في المسجد ولا يجوز لأحد أو لجماعة أن يصلوا في بيت والمسجد قريب منهم أما إذا كان المسجد بعيدا فلا حرج عليهم أن يصلوا جماعة في البيت و... فهاول بعض الناس في هذه المسجد مبني على قول لبعض العلماء رحمهم الله أن المقصود في صلاة الجماعة في الجماعة فقط فإذا صلى الناس في جماعة ولو في بيوتهم فإن, فإن الواجب فإنهم قد قاموا بالواجب، ولكن الصحيح أنه لا بد أن تكون الجماعة في المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة في فقام ثم آمر ركلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم من قال إلى قوم نعم هؤلاء القوم قد يكونوا صلوا في أماكنهم فيجب على هؤلاء أن يصلوا مع جماعة إلا إذا كانوا بعيدين لتقعرد فقر الثاني فيها الثاني نعم نعم وأما قوله أي قول السائل هل مساجد مكة فيها من الأجر فماه مسجد الحرام فجوابه لا ليست مساجد مكة كالمسجد الحرام في الاجر بل المضاعفة إنما تكون في المسجد الحرام نفسه الأصل والذيالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة هما عداه إلا المسجد الحرام فكما أن الفضل خاص في مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام فهو خاص في المسجد الحرام أيضا ويقول لهذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفج الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى ومعلوم أننا لو سجد الرحال إلى مسجد من مساجد مكة غير المسجد الحرام لم يكن هذا مسكوعاً بل كان منهيا عنه فما يسجد الرحل إليه هو الذي في المضاعدة نعم الصلاة في المساجد التي في مكتة بل الصلاة في الحرم كله أفضل من الصلاة في الحل ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل الحديبية وكان في الحديبية فأضوها و بعض الحرم كان يصلي في الحرم مع أنه نازل وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل لكن لا يدل على خصوص الصدعيين الذي هو مئة وثلاث صلاة عندنا جميل؟ عن كم دليل؟ دليلًا الدليل الأول أن الرجل قال صلاة في نفس هذا خير من آج صلاة في معدها إلا المسجد الحرام فتما أن الخصوصية في نفس مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك في نفس الحرام الدليل الثاني النهي عن تجد الا الى إلا إلى طيب تقرأ ان يقال كيف تجيب عن قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وقد أسجابه من مكه من بيت امهان فالجواب انه ثبت في صحيح البخاري انه اسري به من الحجر قال بينا انا نائم في الحجر اتاني اكل الى اخر الحديث وفي في صحيح البخاري والحجر اين مكانه في المثل الحرام يعني الحجر هو هذا المحج من الفعل وعلى هذا فيقول الحديث الذي فيه أنه أسجب به من بيت أم هانئ إن صحة رواية فيكون هذا ابتداء الإسراء ونهايته من الحجر كأنه نبه وهو في بيت أم هانئ ثم قام فنام في الحجر فأسجب به من الحجر طيب هناك دليل الآن ذكرتم من القرآن على أن المراد بالمسجد الحرام نفس المكان هذا المسجد الذي فيه الكعبة وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجب فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا فما وجه الدلالة أيها الطلبة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجب فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامين هذا هذا يدل على مراد المسجد الحرام نفس المسجد الذي في شعبة. طبعاً. المسجد الحرام أن يدخل صح. لما قال لا يقرب المسجد الحرام علم ان أن مراد هذا المسجد لو كان المراد المسجد الحرام كل الحرام لقال فلا يدفل المسجد الحرام ولهذا نحن نستفق على أنه لو كان رجل مشبك ووقف على حدود الأميال كمان نمكنه للا وقف على حدود الأميال نمكنه فهو لو كان مراد المسجد الحرام مع أكثر الأميال لكنا لا نمكنه نعم لي طول السائل نعم اكتب اكتب ورقه نفس الموضوع ورقه بنفس الموضوع